وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاده والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فمن صرف منها شيئا غير الله فهو مشرك كافر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 أن معنى العبادة في الاصطلاح وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة الظاهرة والباطنه كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه يسمى عباده من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه الظاهره مثل ماذا صيام والصلاه والزكاه والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والباطنه مثل ماذا الخوف والرجاء والخوف والرجاء والتوكل والخشيه كما سيذكر يقول الشيخ الاسلام والايمان والاحسان وهذه هي مراتب الدين الثلاث مراتب الدين كم مرتبه 3 اولها الاسلام ثانيا ثالثها الاحسان يعني الاسلام والايمان والاحسان هذا هو الدين ما الدليل على ذلك حديث جبريل عليه الصلاه والسلام وفيه ان هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم فاصبح سؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان هو دينكم هذا هو الدين اذا هناك فرق بين الايمان والاحسان والاسلام صحيح ولا لا لانه ساله عن الاسلام فاجابه اجابه ثم ساله عن الايمان فاجاب اجابه مغايره سأل عن الإحسان فأجاب إجابة أيضا مغيرة فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحق البيت إن استطعت إليه سبيل هذا هو الإسلام ما الإيمان قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشكره ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اذا كل اجابه كانت مغايره لكن ما هي اعلى مرتبه في هذه الثلاث مراتب تعالى مرتبه هي الاحسان وابنا مرتبه هي مرتبه الاسلام يبقى الاسلام ثم الايمان مرتبه الاعلى ثم المرتبه الثالثه وهي الاحسان وهذا ايضا اعلى طيب اذا نفهم من ذلك ان ليس كل مسلم مؤمن لان هذه هي المرتبه الاولى فالعبد في هذه المرتبه إذا يتخطىها يتخطى إلى مرتبة إيمان. الإيمان وإذا تخطى مرتبة الإيمان يكون في مرتبة الإحسان فنستطيع أن نقول أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ما الدليل؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إذن هناك فرق بين الإيمان والإسلام أعلى مركبة من الإسلام فكل مؤمن على هذه القعدة مسلم وليس كل مسلم مؤمن طيب هل يأتي الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان هل يأتي الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام هل يأتي الجواب نعم يعني حينما تسمع قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام نفهم من كده أن الصلاة والصيام والزكاة فقط ها ولا هنا مراتب الإسلام السلاسة ها إن الدين عند الله الإسلام فإذا ذكر الإسلام مفرداً يدخل فيه الايمان واذا ذكر الايمان يا ايها الذين امنوا يدخل فيه المسلمون ولا لا يدخلون يدخل فيه طيب نريد نؤسس قاعده نعرف الخطاب يتوجه الى الاسلام ام للايمان هذه القاعده انه اذا افرد احدهما كان كلاهما مراد اذا افرد احدهما كان كلاهما مراد يعني لما اقول ان الدين عند الله الاسلام يبقى اقصد ايه اه طيب اذا قلت يا ايها الذين امنوا يدخل فيهم المسلمون ولا لا يدخلون يدخل في المثل طب متى يكون لكل من هو معناه اذا اقترنا يعني سوله النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وعن الايمان يبقى اذا لكل واحد في هذه الحاله معنى زي قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يبقى في هذه الحاله لكل واحد منهما معنى يبقى اذا اجتمع افترق يعني اذا قلت الاسلام مفردا بيقصد الاثنين اذا قلت الايمان اقول يا ايها المؤمنون اقصدوهم مين اه يا ايها المسلمون اقصد مين واضح واذا اجتمع الاسلام والمؤمن او الاسلام والايمان يبقى كل منهما له له معنى وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء هذه عباده ايضا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه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 ما الدليل على ان الدعاء عباده الدعاء مخله يعد لكن ضعيف نقول في حديث صحيح الدعاء هو العباده او الدعاء عباده الدعاء ايه عباده طيب الدعاء يا جماعه ينقسم الى قسمين دعاء العباده ودعاء المساله دعاء ايه ودعاء المسألة طيب ما هو دعاء العبادة الرجل يصلي او يصوم او يزكي هذه عبادة للرا ايه دخلها في الدعاء والمسألة ما دخل الصلاه مثلا في دعاء المساله تفضل اه هذه مساله بلسان الحال لماذا تصلي اعبد الله عز وجل طمعا في رحمته وخوفا من عذابه صح ولا لا اصلي ارجو من هذه العباده ان يوفقني الله الى ما يحب ويرضى من امور الدين والدنيا صحيح ولا لا يبقى دخلت فيها المساله ولا لا دخل فيها الدعاء دخل فيها الدعاء هذه دعاء العباده ما هو دعاء المساله ان تصرح بما تريده من ربك سبحانه وتعالى اللهم ارزقني مالا كثيرا واسعا هذه مساله صريحه هذا هو دعاء لكن اسمه دعاء المساله والدعاء اما ان تدعو ربك وحده لا شريك له اللهم ارزقني وعافني واهدني وارزقني اللهم وسع ارزاقي اللهم وفقني لما تحب وترضى اللهم اصلح لي زوجي واهلي واولادي هذه ادعيه دعاء لله وحده لا شريك له هذه عباده هناك دعاء لا يجوز وهو ان وجد من العبد فهو شرك ان ادعو غير الله عز وجل سواء كان المدعو نبيا او ملكا او وليا حيًا كان غائبًا أو ميتاً حيًا غائبًا أو ميتاً هذا لا يجوز أن أسأله من دون الله عز وجل لا نبي ولا ملك ولا ولي سواء كان هذا الولي حيًا أو ميتاً حيًا غائبًا يعني طيب الثالث ان ادعو حيا ان ادعو حيا حاضرا بما يقدر عليه مثله ثاني ان ادعو حيا حاضرا يستطيع أن يجيبني فيما أطلب يعني إذا قلت لك اسقيني هذا سؤال ولا ليس بسؤال سؤال جائز جدا غير جائز طيب قلت لك اش فيني لا يجوز لماذا اش اسقيني زي اش فيني اش كده اه نقول هناك امور لا يقدر عليها المخلوق فهذا لا يجوز ان اسئله من غير الله يبقى السؤال سؤال الخلق بعضهم بعضا فيما يقدرون عليه هذا جائز اما ان اسئله ما لا يقدر عليه الا الله فهذا هو المحرم هذا هو المحرم سواء كان المسؤول عند اذن نبي اولي أو هل يجوز ان اذهب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واقول له اشفيني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا نبي لكن لا يجوز لان هذا السؤال لا يقدر عليه الا الله انما ممكن اذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام واقول اضع الله لي كثير من الصحابه كانوا يذهبون الى النبي عليه الصلاه والسلام فيدعو له والمراه ذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالت اني اسرى فدعوا الله لي قال ان شئت صبرت لك ان شئت صبرت لك الجنه وان شئت دعوت لك دعوت لك عشان ايه تشفى من الذي يشفيها الله لكن بواسطه الدعاء دعاء من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام واضح يا جماعه هذا هو الدعاء والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني وجه الدلاله يا جماعه في الايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي صفر خطا عن عبادتي طيب السياق المفروض هو ايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي لا هنا قال يستكبرون عن عبادتي فكان الدعاء عباده احسنت بارك الله فيك والخوف ما هو الخوف ما معنى الخوف يبقى عندك معنى الدعاء وعندك معنى الخوف قال الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه الهلاك والضرر والاذى والخوف اما ان يكون خوف طبيعي هناك رجل يخاف من الفار من الصرصار صح ولا لا فالذي يخاف من الصرصار او من الفار او من الاسد او من الثعبان هذا يخاف غير الله نستطيع ان نقول ان هذا مشرك ما الدليل احنا بنقول ان الخوف عباده اذا صرفت لغير الله ها فصاحبه هو مشرك طب واحد خاف الاسد على القاعده مشرك لكن هناك خوف طبيعي ما الدليل على ان الخوف الطبيعي ليس بشرك الانبياء انفسهم كانوا يخافون ولا لا يا موسى لا تخف مش كده فلما راها تهتز كانها جن ولا مدبرا خائفا صح ولا ف الخوف الطبيعي لا شيء فيه وليس بمحرم يسمى الخوف الطبيعي او الخوف الجبلي الرجل يخاف من الاسد في واحد يخاف من العفريت مش كده اه ف... لا يخاف من الرطد جائز وخوف العباده ان الا يخاف احدا الا الله عز وجل ويتعبد لله تعالى بهذا الخوف واحد بيخاف من ربنا ويتعبد لله بهذا الخوف هو في حاجه اسمها التعبد بالخوف نعم اعبد الله تعالى خوفا من عذابه وعقابه ايه الدليل على الكلام ده يا جماعه ف قال الله تعالى عن الانبياء انهم كانوا يدعوننا رغبا وايه وايه ورهبا يعني خوفا انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا طيب امال ايه يا جماعه الناس يقولوا لا احبك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك هذا غلط لان الانبياء وهم اعلم الناس بالله سبحانه وتعالى كانوا يعبدون الله تعالى خوفا ورجاء خوفا ورجاء ودخل النبي عليه الصلاه والسلام على شاب يحتضر قال له كيف تجدك قال ارجو الله واخاف ذنوبي ارجو الله و اخاف ذنوبي فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف يبقى الخوف الذي يتعبد به لله عز وجل الخوف والرجاء كلاهما عباده ما الدليل فخافوا فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوهم واخشوني كل هذه يدل على ان الخوف لا يكون الا من الله الخوف الذي هو ايه عباده طيب نوع ثالث من الخوف خوف السر وهو خوف الشرك كيف يكون الخوف شركا رجل عاش طوال عمره يقوم بالنذر للاولياء النذر لغير الله جائز ليس بجائز كان هذا الرجل طوال عمره يدعي الولي اللهم أصلاً. يا فلان يا بدوي يا جلاني يا دسوقي اش في زوجتي وذوقني ولدا وهذا كان وما زال الى الان كثير من جهال المسلمين يفعلون ذلك هذا هو الشرك ثم يتوب فيأتي اخر يقول اياك ان تقطع هذا النذر لماذا لو قطعت النذر ستموت ستهلك سيموت ولدك سيحرق مصنعك سيزول مالك فيرجع للنذر خوفا هذا هو خوف الشرك هذا هو خوف الشرك من خاف غير الله عز وجل في روايه عن العلماء بيذكروا يا جماعه الخوف المحرم مثل خوف الرجل من السلطان مثلا فيرتكب الذنب مخافه هذا الظالم يعني الامير يقول مثلا من ربى لحياته واطلق لحياته يسجن فماذا افعل احلق اللحيه ارتكبت محرم ولا لا بسبب سبب الخوف فهذا الخوف خوف محرم يبقى عندنا خوف جبلي وخوف عباده وخوف شرك وخوف ايه محرم طيب ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا اتفضل نعم احنا بنقول محرم محرم يعني ايه يعني ايوه ايوه المفروض عندنا مساله كبيره كل ان المسائل الفقهيه دي بقى على حسب الحاجه على حسب كل انسان ماشي يعني هذا يحتاج الى فتوى انما الاصل انه من ارتكب محرما خوفا من ولي وسلطان وما الى ذلك فانه ياثم واضح يا جماعه طيب تارك المعصيه خوفا من الله سبحانه وتعالى هذه عباده ما انتهينا من هذه ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الرجاء ما معنى الرجاء طمع الانسان في امر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له بمنزله القريب يعني الانسان يدعو الله عز وجل ويامل في الله عز وجل ويطمع فيما عنده في امر طيب كدخول الجنه مثلا او كعفو الله ورضاه مثلا قد يكون بعيدا المنال لكن بننزله منزله القريب والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون الا لله عز وجل والرجاء المحمود لا يكون الا لمن عمل بطاعه الله ورجاء الثواب هو في رجاء ليس كذلك اه هناك من يرجو الله عز وجل فيعمل المعاصي لماذا تعمل بالمعصيه الله غفور رحيم فيغلب عند اذن جانب الرجاء على جانب الخوف ولذلك يجب على المسلم ان يكون رجاؤه وخوفه متوازيان متساويان لانه ان غلب الخوف قد يصل الى مرحله الياس من رحمه الله فيقع في الكفر قال تعالى انه من ميئس من روح الله فاولئك هم الكافرون انه لا ييئس من روح الله الا القوم الكافرون شل هي كده سوره يوسف يبقى الذي ييئس من رحمه الله ماله كافر فالانسان قد يقنط نفسه ويغلب الخوف انا فعلت وفعلت وافعلت وفعلت انا هالك فييئس فاذا يئس ماذا يفعل اليائس ينقلب زي ابليس علم انه سيدخل النار ماذا فعل جاء بكل المبيقات ودل على كل المبيقات ليه؟ لانه يعص يعني تعمل ما تعملش تدخل النار طب اللي زي ده ماذا يفعل؟ عارفين الحديث الذي قتل 100 نفس قتل 99 فذهب الى الرجل هل لي من توبه لا خلاص فقتله فاكمل به ال100 هل هذا يثره؟ طيب ما 99 زي 100 خلاص لا فرق اليهود لماذا يفعلون كل المعاصي لان عندهم ياس ان يدخلوا الجنه من غير عقاب فقالك خلاص كده كده داخلين النار ها لازم نمر على النار وندخل النار مفيش حد مش هيدخل النار فعلى هذا فعلوا ما فعلوا من الفواحش والموبقات قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات فحملهم هذا الاعتقاد على ماذا على الافساد وروح يا جماعه ولا يغلب الردى لا يصلي ويقول الله رحيم الله غفور طيب غفور صلي لا طالما انه غفور ورحيم لا اصلي هذا يغلب الرجاء على على الخوف يفعل المبقات ويقول الله ان الله غفور رحيم صحيح ان الله غفور رحيم لكن ايضا لابد ان تذكر انه شديد العقاب نذئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ان ربك لدومغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب لا لا شديد العقاب خلاص طيب لماذا تذكر الاولى ولا تذكر الثانيه لماذا تذكر اني الا الغفور الرحيم وتنسى وان عذابي هو العذاب الالم يبقى هذا مخطئ وهذا مخطئ طب من المصيب الذي يخاف الله عز وجل فيعمل بطاعته رجاء الثواب واضح يا جماعه واضح اه يعني لا تخاف فقط ولا ترجو فقط لا تغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء بل الرجاء المذموم هو ان يعمل العبد المعصيه ويقول ان الله غفور رحيم تفضل هذا هذا هو الرجاء المذموم هذا هو هذا رجاء مذموم سمهن الرجاء المذموم ان يعمل العبد المعصيه ويرجو رحمه الله صحيح ان رحمه الله واسعه لكن اذا علمت ان رحمه الله واسعه يجب ان يتولد في قلبك محبه لله ماذا تفعل المحبه وما ثمرت هذه المحبه ان اعمل بطاعه الله عز وجل واضح يا جماعه التوكل عكس التوكل هيجي ان شاء الله واضح يا جماعه لو احنا بنتكلم دلوقتي على ايه الخوف وايه والرجاء طيب ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه طيب التوكل ما معنى التوكل قال صدق اعتماد القلب على الله الثقه بالله واضح يا جماعه يبقى ما هو التوكل الثقه بالله ايه هو التوكل ثاني صدق اعتماد القلب على الله ما معنى التوكل صدق اعتماد القلب على الله معنى اخر الثقه بالله سبحانه وتعالى طيب التوكل على الله هل يتنافى مع الاخذ بالاسباب؟ الجواب لا. فالاعرابي جاء بناقته قال يا رسول الله اتركها واتوكل ام اعقلها واتوكل؟ اعمل ايه؟ يعني اسيبها الخطام الناقه وقال انا متوكل على الله ولا اعقلها واتوكل على الله احقلها لا ينافي الاسباب ولذلك قالوا الناس في الاسباب على مذاهب ثلاثه المذهب الاول انه لا يجوز الاخذ بالاسباب وان الاخذ بالاسباب ينافي التوكل على الله عز وجل هذا الكلام صحيح ولا خطا هذا خطا هذا توكل وكل سيره النبي عليه الصلاه والسلام تدل على ان هذا خطا فالنبي عليه الصلاه والسلام حين خرج من مكه الى المدينه خرج متوكلا ولا متوكلا اخذ بالاسباب فاستحب معه من يدله على الطريق ولا لا اخذ معه الزاد طعاما وشرابا ولا لا كان اذا دخل الحرب لبس لامه الحرب والدرع ولا لا ولا عرى صدره للسيف والرمح لا عليه الصلاه والسلام اذا الاخذ بالاسباب هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينافي التوكل ابدا لا ينافي التوكل والله تعالى يقول واعد لهم ما استطعتم من قوه لو التوكل, التوكل لو الاخذ بالاسباب غير جائز ما قال الله لنا واعد انما قال لنا واعد واضح يا جماعه المذهب الثاني انه لا بد من الاسباب وان الاسباب تنفع بنفسها ولا دخل لله عز وجل بشيء اخذت الدواء وشفا هذا شرك لان الطبيعه تقول انك قد تاخذ بالاسباب ولا تشفى صح ولا لا في مريض يا جماعه عنده سكر ياخذ الدواء ولا يؤثر فيه عند القلب ياخذ الدواء ولا يؤثر فيه ونفس المريض بجواره في السرير الذي يليه ياخذ دواء فيشفى هل الذي شفا الدواء لا هذا سبب قد يبطل السبب وقد ينجح من الذي يبطله الله طيب ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما القى في النار اولا النار سبب في الاحراق ولا لا سبب في الاحراق يعني اذا رميت في النار تحرق باذن الله تحرق شبه المفروض كده القاعده كده طفت تعرف عوم فشفط عوم هرميك في البحتط تحرق لا ما تعرفش تحرق طيب ابراهيم عليه الصلاه والسلام القى في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم يبقى الله سبحانه وتعالى ماذا تعرفي حقيقه النار ابطل السبب الذي فيه وهو الاحراق واضح يا جماعه يبقى عندنا طرفين طرف يقول لا ناخذ بالاسباب وطرف يقول الاسباب دون الله ها وطرف وسط يقولون ناخذ بالاسباب مع التوكل التام على الله عز وجل أأخذ الدواء ولكن أقول في نفسي معتقدا اعتقادا جزما أن الذي شفاني هو الله واضح يا جماعة طيب. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله وعلى الله فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَقَالَ مَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَدَلِيل الرغبة الرغبة معناها محبة الوصول إلى الشيء المحبوب إِنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا رَغَبًا تُساوي الرجاء الرغبة تساوي الرجاء والرهبه وهو الخوف المثبر للهروب من المخوف فهو خوف مقرون بعمد يبقى الرغبه لابد ان تكون مع عمل صح ولا لا ولا رغبه من غير عمل والرهبه وهو الخوف لابد ايضا ان يكون ايه مثمر للعمل واحد يقول لك انا بخاف الله ما الدليل على هذا الخوف اراك تصلي يا اخي اراك تبتني عن المحرمات مش تقول لي زي مستضيفين راقصه وتقول لهم انا بخاف ربنا جدا اين هذا الخوف فين الخوف ده الذي يخاف الله عز وجل يعمل بطاعته ويحذر معاصيه صح ولا لا ولا ممكن العكس ودليل الرغبه والرهبه والخشوع وهو الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني والخشيه هي الخوف المبني على العلم بعظمه من يخشاه وكمال سلطانه لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء لماذا كانوا اشد خشيه لانهم علماء علماء بايه بالله سبحانه وتعالى ولذلك يا جماعه هذه الايه العلماء هنا المقصود بهم هم علماء الايه علماء الشرع علماء الشريعه علماء الدين واضح يا جماعه ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له ما هي الانابه الرجوع الى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معاصيه الرجوع الى الله طيب طالما في رجوع يبقى كان فين كان خارج كان معطل شل كان بعيدا عن ربه فرجع اليه نرجع لله بايه يا جماعه بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى وانيب الى ربكم واسلموا له المراد بالاسلام هنا هو الاسلام الايه الاسلام الشرعي وفي اسلام شرعي مش اسلام مش غير شرعي يا جماعه ها في اسلام شرعي واسلام غير شرعي اسلام شرعي واسلام ماشي اسلام غير شرعي الاول اللي الانسان مسلم طب بنسمي الاسلام ايه الكوني بصوا يا جماعه كل الخلق مقهورون وكل الخلق تحت يد الله عز وجل لا يستطيع احد من الخلق ان يخرج من قبضه الله المسلم اسلم لله بمعنى استسلم واذعن وخضع لاوامره وطاعته صحيح؟ طيب طيب هذا الكافر في الحقيقه هو مسلم لله كونا ازاي كل ما قدره الله تعالى يقع عليه ولا لا يقع عليه يستطيع ان يخرج من قبضه الله ابدا اذا ابتلاه الله عز وجل بالمرض من الذي يرفع هذا المرض عنه يبقى خرج لم يخرج كذلك يا جماعه العبد الكافر يرزق ولا لا يرزق من الذي يرزقه ومن الذي يستطيع ان يمنع هذا الرزق الله سبحانه وتعالى يبقى العبد حتى الكافر يسمى مسلم ولكن مسلم ايه كونا قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله اسلم من في السماوات والارض ها طوعا وكرها يعني برغبته او بغير رغبته هذا مسلم لكن هذا الاسلام اسلام ايه اسلام كوني وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون اما الاسلام الشرعي وهو الاستسلام لاحكام الله عز وجل ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ما هو الاستعانه طلب العون الاستعانه طلب العون والشيخ يقول انها اربعه انواع الاستعانه بالله المتضمنه لكمال الذل وتفويض الامر لله عز وجل قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبده هنا يا جماعه المفعول مقدم مش كده المفعول المفروض بيقدم ولا بيؤخر طب احنا كنا قلنا قاعده حد فاكرها اذا الله يفتح عليك اذا قدم ما من حقه التاخير فلا بد ان تكون هناك فائده الفائده هنا اه يعني اعبدك وحدك واستعين بك وحدك سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين الثانيه الاستعانه بالمخلوق على امر يقدر عليه يعني اما اقول لك استعنت بفلان ما تقولليش على طول هذا شرك لا تسالني سؤال استعنت به في ماذا اقول استعنت به في اطفاء حريق بيتي يبقى الاستعانة هنا حلال ولا حرام حلال قد تكون واجبة شفت ده الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى تعاون يستعين بي وانا استعين بك جائز ولا غير جائز جائز القاعدة يا جماعه هنا هل الذي استعين بك فيه انت قادر عليه ام لا إذا كنت قادرا عليه فهذا جائز إذا كنت غير قادر لأن هذا الشيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك إذا كنت غير قادر ولكن لأن هذا الشيء ليس في استطاعتك فهذا يعتبر شيء من اللغة مثال أقول لك ايش في زوجته هذا جائز لماذا لان الشفاء بيد الله لوحده وانا لست قادرا على ذلك طيب انت رجل كسيح اقول لك اجري الى اخر الشارع لتلحق بابني استعنت بك لك ها الاستعانة هذه الاستعانة شكلها ايه ها ليه <تصفيق> هذا لغو هذا الاعرج او كفيف اقول له اجري عشان تستعين به على شيء هذا لغوس ماشي لكن ليس ليس بشرك طيب الاستعانه بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذا لغو كما ذكرنا الرضيع الاستعانه بالاموات مطلقا او بالاحياء على امر غائب لا يقدرون على مباشرته يجوز هذا شرك الاستعانه بالاعمال والاحوال المحبوبه الى الله تعالى مشروعه قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى اياك نعبده واياك نستعين وقوله اذا استعنت فاستعن بالله يعني ما ينفعش استعين بغير الله لا يجوز ان استعين بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله يعني اي شيء يختص بالله لا يجوز ان نستعين فيه بمخلوق واضح يا جماعه طيب ودليل الاستعاذة قول تعالى قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس الاستعاذة ما معنى الاستعاذة طلب الاعاذة طلب العوذ للحماية من مكروه طلب العوذ للحماية من مكروه واضح يا جماعة طيب دليلها قل اعوذ برب الفلق لا تقول اعوذ بالمخلوق انما قل اعوذ بمن بالرب سبحانه وتعالى طيب الاستعانه الاستعاذة اما ان تكون بالله تتضمن الكمال والافتقار لله عز وجل والاعتقاد الجازم بتمام حمايه الله وكفايته للعبد قال الله تعالى اليس الله بكاف عبدا اليس الله بكاف عباده على الجمع وهذه قراءه قراءه صحيحه متواتره فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ان كفيك ناك المستهزئين ولذلك يذكر اهل العلم ان الكافي من اسماء الله عز وجل هو الذي يكفيك طيب الاستعاذة بصفة من صفاته جائزه ولا لا اعوذ بعزه الله وقدرته عزه الله صفه ولا لا اه يبقى تستعذ بالله او تستعذ بصفه من صفات الله طب الاستعاذة بالله معروفه طب ليه جبت لنا الصفه لان هذا وارد ايضا في الشرع شراسه السلام الا اعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق اي وقال صلى الله عليه وسلم اعوذ برضاك ورضا الله من صفاته وقوله كل هو القادر على كل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بوجهك الوجه صفه ولا لا يبقى الاستعاذ بصفه من صفات الله هذا جائز الاستعاذ بالاموات او بالاحياء غير الحاضرين القادرين على العوز فهذا شر طب يا جماعه الشيخ دايما يؤكد على الحاضر على الغائب يعني اللي بيدعي غائب حتى لو كان يقدر يعني مثلا البيت يحترق لو قلت لجاري استعنت به في اطفاء هذا البيت جائز ولا غير جائز طيب لو انا داخل في السعوديه واستعنت به في اطفاء بيتي ها تقدر تقول لي ايه ليس لغوا انما هذا ايضا شرك ليه ليه شرك لانه لو اعتقد انه يستطيع ان يفعل ذلك وهو غير موجود لاعتقد ان له شيئا في الكون واعتقد ان له شيئا في الامر انا اقول لواحد في السعوديه اطفي لي بيتي الا اذا كنت معتقد ان له يعني ده بيقولوا ايه كرامات هذا لا يجوز ليس لا في هذه الحاله انما هذا شرك لانه بهذا يدل على انه يعتقد انه ايه له اليد الطوله يستطيع ان يفعل ما لا يقدر عليه الا الله واضح يا جماعه طيب الاستعاده بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر فهذا جائز النبي عليه الصلاه والسلام لما سرقت امراه من بني مخزوم جاءوا بها الى النبي عليه الصلاه والسلام فعازت بام سلمى يعني تطلب العوذه من ام سلمى وقال النبي عليه الصلاه والسلام يعوذ عاذ بالبيت والبيت مخلوق فيبعث اليه بعث الحديث اذا زي ما قلنا القاعده اذا كانت الاستعانه او الاستعاذه بما يقدر عليه المخلوق فهذا ايه جائز اما اذا كان لا يقدر عليه الا الله فيكون شرك بالله سبحانه وتعالى ودليل الاستغاثه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثه طلب الغوث والغوث هو الانقاذ من الشده او الهلاك الاستغاثه بالله عز وجل وهي من افضل الاعمال واكملها والنبي عليه الصلاه والسلام استغاث ربه يوم بدر وظل يدعو ربه حتى ويرفع يده حتى وقع رداءه عن منك بيه قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرض في يجوز الاستغاثة بصفة من صفات الله ما الدليل هذه استغاثة أنا أتكلم عن أدبات استغاثة أحسنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيط أصلح لي شأني كله الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة شرك قال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه مين؟ الثالث الاستعاء الاستغاثه بالاحياء العالمين القادرين على الاغاثه وهذا جائز الاستغاثه بحي غير قادر من غير ان يعتقد ان له قوه خفيه مثل ان يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو لا قيمه له ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني هو عايز يقول ان الذبح عباده ولا مش عباده ايه الدليل على ان الذبح عباده قل ان صلاتي ونسكي النسك اللي هو ذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين انا لا شريك له ومن السنه لعن الله من ذبح لغير الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فيقول ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يعني لا شريك له لا في صلاتي ولا في نسكي ولا في محياي ولا في مماتي بل الأمر لله وحده لا شريك له ما معنى النسك الذبح والذبح هو إزهاق روح الحيوان الجائز زبحه وأكله طيب هذا الزبح إما أن يكون لغير الله كالذي يذبح للبدوي أو للجلاني أو للجن شو فيه ناس بيتفعه للجن يقول لك دعا ليه عفري طب نعمل ايه اتبح له هذا ذبح لغير الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله فلا يجوز ابدا ان يذبح انسان لغير الله عز وجل او يكون يذبح شاته للضيوف هذا شرك ولا يذبح للضيف تعبدا انما يذبح للضيف ايه اكراما اريد ان اكرم هذا الضيف ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما جاءته الملائكه ماذا فعل فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين سمين او حنيذ واضح يا جماعه يعني سمين يعني قوي مش ضعيف مش هزيل وحنيذ يعني مشوي خلاص فهذا اذا كان الاكرام فهذا جائز وهو عباده طيب واحد ذبح بقى عشان يبيع وقزاز مشرك ده سبب مشرك ليه ان انا ذبح لله عز وجل يترزق من وراء هذا الايه من وراء هذا الذبح طيب ودليل النذر قول تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ايه معنى النذر الاول الزام الانسان نفسه بشيء لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه واحد النظرت ان اصوم غدا هو غدا ده يا جماعه واجب عليك تصومه طالما انك مش في رمضان مش واجب عليك لكن انت المزمت نفسك به يجب عليك ان تصومه ولا لا يجب يجب خلاص نظرت ان تقوم الليله يبقى لازم تقوم الليله هذه الليله ليست واجب قيامها فيش اي ليلة في الدنيا قيامها واجب على المسلم صحيح ولا لا لكن اذا الزمت نفسك بها اصبحت واجب طيب هذا النذر يصلح لغير الله في واحد يندر ان شفان الله عز وجل سادفع مبلغ من المال لصندوق البدوي او الجيلاني او الدسوقي هذا جائز لا سمي جائز ان اذبح على عتبه البدوي هذا نذر جائز ولا غير جائز غير جائز, غير جائز. طيب في نذر محرم ايوه النذر المحرم النذر المحرم هو النذر على شيء معلق مثل ان اقول ان شفاني الله ه تتصدق بكذا ان شاء فان الله سازبح كذا ان ولدت زوجتي ولدا سافعل كذا هذا حرام ليه لانك تشطط على الله عز وجل يعني اذا لم ترزقني يا ربي ولدا فلن اذبح ولن اتصدق هذا يسميه العلماء نذر البخيل من اين جاءت الحرمه قال النبي عليه الصلاه والسلام وقد نها عن عن النذر وقال انه لا ياتي بخير لكن النذر هنا النذر ايه يا جماعه؟ النذر المشروط النذر المشروط لو نجحت سازبح كذا او ساتصدق بكذا لو شفيت زوجتي ها سازبح كذا أو ساتصدق بكذا هذا هو نذر البخيل وقال عنه النبي عليه الصلاه والسلام إنه لا يأتي بخير ليه؟ ما شهي مقدر؟ ما إش شهي اشتراطك جاي هاي؟ وقال أنت بتشترط على ربك؟ يعني عايز ربك يشفرك زوجتك عشان تصم؟ أو عشان تتصدق؟ يعني هذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل تم تصدق اندري يا أخي دون اشتراط نظرت لله كذا والنظر في حد ذاته عبادة صح ولا لا والنذر لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى طيب سؤالين زي بعض يا جماعه اخ بيسال هل يجوز الاستعانه بالجن المسلم في علاج المس والسحر الجواب هذا جائز هذا جائز اذا كان هناك جن مسلم استطيع ان يعني استعين به في شفاء اخر فهذا جائز نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله إلا, الا انت نستغفرك ونتوب اليك